فسوف يأتيهم أن ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم كنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم في الأرض ما لم السماء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 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبثنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم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 الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغير الله اتخذ ولي فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني املت ان اكون اول من اسلم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 وَإِنْ يمسسك بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحكيم الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ لَئِن بَلَغُوا اَنَّنكم لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بريء مما تُشْرِكُونَ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 نقول للذين أشركوا أي نشركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادئونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو تروا إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.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 حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا فاء ما يزرون وما الحياه الدنيا الا لعبوا ولهم للدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه لا الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله اجحدون ولقد كلفت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وبغوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل الكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نبقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيان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 ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضرره ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون لئين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 فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنبذ به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تبرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم ما عليك من حسابهم من شيء وما من, حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشافين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة إنه من عمل منكم سوءا إنه من عمل منكم سوء ثم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 في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لقضاء اجل مسمى ثم اليه مرجعكم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 واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من من شيء ولكن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 وَإِن تعدل كُلَّ عَدْلٍ لا يؤخذ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ ما مِنْ دُونِ اللَّهِ يضرنا لَا ينفعنا وَلَا يضر نرد على ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الارض حيران حيران له اصحاب يدعونه إلى الى قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده صبير قال ابراهيم لابيه اوزر اتتخذ اصناما الهه انني اراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن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 وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينذل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس والوطار وكلنا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجب بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى دُورًا وَهُدًى للناس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 قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق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 فالق الإصباح وجعل الليل سَكَنًا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النُّجُومَ لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الْآيَاتِ لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من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 ومن النخل من طلعها قنوان دالية وجنات, وجنات من أعناد والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمري إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بَنِينَ وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات وَالْأَرْضِ أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميك عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير عين كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا مِن قَبْلُ أَوْ ونذرهم في طغيانهم يعمون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا ما يشاء الله ولكن أكثرهم يجهدون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم, يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواء بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إِنَّ الذين يكسبون الْإِثْمَ سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى ما اولياءهم ليجادلوكم وإن اطاعتهم إنكم لمشركون او كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن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 فَمَن يُرِدِ الله أَن يهديه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يرد أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حرجا يَجْعَلْ صَدْرَهُ في السماء كَأَنَّمَا يجعل فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذلكون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشروا جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي, يقصون عليكم آياتي لكم نقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على ذا أن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 لي شيء يلهمكم ما يستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ضرية قوم آخرين إنما توعدون لا وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن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 وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم, ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشذاء بزعمهم وأنعام حرمت ثورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أنك رين حرم أم الأنثيين أما اجتملت عليه أرحاب الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنتيين أم اشتملت عليه أرحام الأنتيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليغل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعته يطعمه إلا, الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير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 إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولما آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الرَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ فِي لَا قل قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ قل قُلْ هَلُمَّ الذين الَّذِينَ يَشْهَدُونَ الله اللَّهَ حَرُّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أدل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسانا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدان وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعذنوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا شِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فاتبعوا ولا, فَاتَّبِعُواْ وَلَا تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ مَصْرَكُمْ بِيَلْعَنَكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الذي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 فَمَن ظَلَمَ مِنَّا من كَلَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْرِفُونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءَ عَذَابٍ بِمَا كَانُوا يَصْرِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يأتي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا الإيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا تظرو إن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 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجذى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما, دينا قيما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 وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم